السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلاً وسهلاً بكم المتابعين في هذه يعني عايز أقول في هذا الشرح في هذا التجمع المبارك الذي جمع مجموعة من الدعاء على هدف واحد وهو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة قبل أن أبدأ في موضوع اليوم أود أن أشكر كل من ساهم في هذا الأمر ولا سيما أن هذا الأمر كما قلت مرارا هذا شرف أن يقف الإنسان موقفا يدافع فيه أو يعني لسنا نحن من ندافع لكن يعني نحاول أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة أيضا أكرر دائما أنه ينبغي أن نتعامل مع أي إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لابد أن يكون هناك موقفا لا يتعامل الأمر بأننا نتجاهل هذا الأمر قد وضحت ذلك في محاضرة قريبة كانت بعنوان إن عطيناك الكوثر أن حينما قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم أبطر أو حينما قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعه ربه وقلاه أو حينما يعني كان في إعراض أو سب للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل الآيات تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فينزل جبريل يتكلم الله سبحانه وتعالى g-1 فيهذه الآيات وينزل جبريل بهذه الآيات من الآيات وينزل سبع سموات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتخلد هذه الآيات كل هذا لأجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ينبغي أن نتحركا نحن فإذا تحرك جبريل بعمر من الله سبحانه وتعالى ونزل بهذه الايات ونشرت هذه الايات وبقيت في الافاق فايضا لابد أن نتكلم نحن دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وان ينشر الكلام وان ينشر الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الافاق نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تحت عنوان هذا العنوان الجامع التي جمع مجموعة من اخواني الفضلاء واتشرف بالوجود بينهم تحت عنوان لو عرفتموه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من جمال ذلك الأمر او من روعة ذلك الأمر أن كل إنسان يوفق لتناول القضية من زاوية مختلفة فأنت تتعجل فلان يتناول القضية من شمائله وفلان من سيرته صلى الله عليه وسلم وكلان من حسن خلقه وفلان من دعوته وصدره وفلان يتكلم عن الآيات التي تناولت النبي صلى الله عليه وسلم وكلان يتكلم عن مجموعة من الأحاديث التي جاءت في فضل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يتكلم من هذه الزاوية وهذا يتكلم من هذه الزاوية ثم ينتهي الجميع وينتهي مجموعة من الدعاء من الكلام وتأتي مجموعة أخرى وتفاجأ أنهم يتناولون القضية بتناول مختلف العجيب في الأمر لما الإنسان بيعود إلى مثلا الدروس التي أعطيت أو المحاضرات والخطب التي أقيمت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرات السابقة سواء في كما قامت بهذه الرسوم السيئة يعني تلك الدولة القبيحة قبل ذلك دولة الجنمارك ثم الآن دولة فرنسا أقول حينما أعود إلى الخطب التي أقيمت دفاع النبي صلى الله عليه وسلم في المرات الماضية ثم أعود إلى الدروس التي أعطيت في هذه الأوينة أفاجأ أن هناك يعني ثراء عجيب كنت أتوقع أن الأمر سيكون مجرد تكرار للمعاني وأفاجأ ان في كل اونه يفتح على مجموعه من الدعاء بافكار يعني يقول تنشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم والذي يسمعها يعني يقدر ينبهر ويسعى لسماع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان اختيار هذا العنوان الطيب الجميل تحت عنوان لو عرفتمه فكنت استمع الى مجموعه من الدعاء اللي معنى في هذا اللقاء او معنى في هذه المجموعه عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت عنوان لو عرفتمه كل بيتناول قضية حقيقة انا وددت اليوم أن أنا أتناول قضية بصورة مختلفة قليلا قد يعني يكون فيها نوع من الصدمة او نوع من الاختلاف شوية النبي صلى الله عليه وسلم كل من قرأ عنه ومن سمع عنه وكل من اقترب من حياته يعني ممكن واحد يشوف داعية من بعيد لما يقرب من حياته يتصدم فيه يعني يحصل له نوع من الصدمة ويحصل له نوع من أنه يتأثل وكانش متوقع أنه ده حياته الشخصية لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء عجيب كلما اقتربت من حياته وكلما تعرفت عن تفاصيل يومه وعن تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم تزدد حبا له فالله وسلم فكان المتبادر إن جواب الشرط المحزوف في هذا العنوان لو عرفتمه كان المتوقع إن لو عرفتمه لا أحببتمه لا اتبعتمه لا بحثتم عن بقية سيرته وقرأتموها لا ازددتم شغفا بالتعرف عليه لكن حقيقة أنا أود أن أقول أن هناك يعني في صنف من الناس وهذا ما أتكلم عنه اليوم إن شاء الله في صنف من الناس قد يعرف النبي صلى الله عليه وسلم جيدا ويتعرف عليه ويتعرف على تفاصيل حياته جيدا ثم بالرغم من ذلك يعرف وبالرغم من ذلك يكذب وبالرغم من ذلك يجحد إذن ليس كل الناس يعني سبب الأوحد في بعده عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بغضه لهذا الدين عموما هو عدم المعرفة ده موجود وصنف كبير من الناس إذلك لابد أن يسعى المسلمون لنشر هذا الدين ولتوعية عموم البشرية وما أرسل لك إلا رحمة للعالمين فهذا الدين دين الإسلام دين عالمي فلابد أن نسعى لذلك لكن أؤكد في هذا اللقاء أن في صنف من الناس قد يعرف قد النبي صلى الله عليه وسلم جيدا ويتعرف على تفاصيل تفاصيل سيرته وينبهر وأقول ينبهر عقليا ثم يعرف ويجحد وقد نرى في كتابات بعض المستشرقين الذين لم يسلموا انبهارا قد نرى في كتابتهم انبهارا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن نجد نجد في يعني أقول إصرارا في ثنائي كتابتهم أن يفسرون ذلك بأمور مادية بأمور بعيدة عن الدين أو ينسبون ذلك إلى وحي من السماء أو حتى من اضطر مما وجد وانبهر أن ينسب ذلك إلى وحي من السماء قال هو رسول خاص بالعرب كما قال بعض المستشرقين وقلدهم بعض العرب كما يفعلون دائما المستشرقين العرب يقلدون دائما المستشرقين لذلك انا اتكلم اليوم عن ايه من كتاب الله سبحانه وتعالى في قال الله سبحانه وتعالى قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لذلك كان عنوان اليوم فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون مش عايز ادخل في تفاصيل الآية والخلافات في تفسيرها ممكن ترجعوا يعني شرحت هذه الآية في تفسير سورة النعام ظن الدرس كان الرابع تقريبا ممكن تعودوا الى تفصيل الآية هي آية رقم 34 اتجد ذلك في سلسلة تفسير سورة النعام ان شاء الله لكن ما اود ان اتكلم عنه قوي سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يعلم ما يدور في هذه الحياة ويعلم ما هو سبب حزنه وهذا كاف لما ربنا يقول لك انا أعلم يعني ألم يعلم بأن الله يرى من أكثر الأشياء التي تطمئن الإنسان وتجعل الإنسان يطمئن ويرضى أن الله يعلم ما يحدث ويعلم تفاصيل تفاصيل هذه الأحداث فالإنسان يطمئن لأن الإنسان يبقى نفسه يحكي لجوه نفسه يفاطفه نفسه حد يكون يعني يتولى أمره ويعرف هذه التفاصيل فيطنينه الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعلم وأن كل هذه الأحداث ليست بعيدة عن قدر الله سبحانه وتعالى وأن تقدير الله سبحانه وتعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم كل هذه الأمور تحدث بعلم من الله سبحانه وتعالى فكل من تكلم وكل من كتب وكل من رسم وكل من أعرض وكل من تخاذل من ابناء المسلمين أو ممن ينتسب المسلمين لذلك الأسف الإنسان يعني قد يصاب بدهشة انا من ابناء المسلمين لا أقول من يدافع صراحة عن ذلك المايكرون حينما تكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدافع لكن يتكلم بنوع من البرود ويتكلم بنوع من الخذلان بل ينسب الإساءة أنه أنها لم تأتي منه بل جاءت مننا لاتباعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لاهتمامنا بكتب الصحيح كالبخاري ومسلم وغير ذلك فتجد انهزامية في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله يعلم تفاصيل كل هذه الأمور كل من كتب حرفا وكل من قاله كل من أسر موقفا والله سبحانه وتعالى يعلم والله سبحانه وتعالى يعلم ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادر سبحانه وتعالى عن الدفاع ولكن يبتلين الله سبحانه وتعالى ماذا سنفعل في هذه الأمور ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإنهم هؤلاء الكافرون المكذبون فإنهم لا يكذبونك في لا يكذبونك بعض الاختلفوا هل هي بنفس المعنى أو لا ينسبونك إلى الكذب أو لا يتهمونك بالكذب ولكن الظالمين بأيات لا يجهدون في معنى هذه الآية مجموعة مجموع من الأقوال تقريبا أربع أقوال وكما قلت الذي يريد التفاصيل ممكن يعود إلى من يقرأ مثلا من الكثير او زاد المسير بن الجوزي لكن قيل من هذه المعاني قيل أنهم لا يكذبونك في السر لكن يعني انهم يجاهرون بالتكذيب لكن هو من داخله يعلم أنك على الحق يعني هو من الداخل عارف أنك على الحق لكن في الخارج يعني يكتب ويكذب ويسب لكن من داخله يعلم أنك على الحق وقيل إنهم لا يكذبونك وذا مروي في بعض الآثار أظن في الترمذي وكان أبو جهل يقول نحن لا نكذبك أنت أي للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن نكذب ما جئت به يعني بيقول له أي كلام أنت بتقول إنه هو وحي من الله نحن بنكذبه لكن انت كشخص احنا مش بنكذبك احنا لا نتهمك بالكذب لكن نكذب ما جئت به لذلك اما لقى الاية على هذا القول وركزه معايا لان القول ده اللي انا هتكلم عنه فانهم لا يكذبونك انت لانك كنت بينهم فانت الصادق الامين هم يضعون عندك الامانات حتى بعدما هاجرت يعني النابس عليه الصلاة بيهاجر وبيقول لسيدنا علي يبقى في الفراش لماذا ليرد الامانات يعني هما عايزين يقتلوا يريدون قتله ويضعون الأمانات عنده يرضى الأمانات عنده تبتخيل يعني يحطوا الأمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم عايزين يقتلوه يبقى إذن لا يتهمونه كشخص بالخيانة أو بالكذب لكن لا يريدون شيئا مما قال أنه من عند الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله بآيات الله التي أنزلها وبينها ووضعها يجحدون مش كمان يكذبون جحد بعد يكون غريبا بعد معارفة يعني يعرفون أنا الحق ثم ينكرونها وجحدوا بها كآية النمل وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظنوا يا عيوان طيب إلا أنا عايز أقوله برضو من القصة دي وإعلاقة الموقف ده بالليحنا نتكلم في المهاردة متى بدأت العدوة مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش وسطهم كان عايش وسط المشركين الصادق الأمين وكان خد بالك إي نو سالم كان يرفض كثيرا مما يحدث قبل البعثه وكان لا يشاركهم في كثير مما يحدث قبل البعثه وكان يسمى الصادق الامين وكان يعتزلهم قبل البعثه كل ذلك قبل بعثه النبي صلى وكان يذهب الى الغار ويتحنث فيه الليالي ذوات العدد كل ذلك كان يحدث قبل البعثه وبالرغم من ذلك انه كان يرفض ما يحدث وكان يعترض على كثير مما يحدث وكان لا يشاركهم في كثير من هذه الوثنيات ولا في الأمور التي فيها فسق وشهوات وكان يعتزلهم أياما ويخرج الغار وبالرغم من ذلك لم يعادوا ولم يضطهدوا ولم يحاربوا متى بدأت العداوة حينما قال أنا رسول من عند الله ان جاءه الوحي يعني رحضة اتيان الوحي جعلت أن ما قبل هذه اللحظة كان اسم الصادق الأمين بعد هذه اللحظة أصبحهم يقولون شاعر وكاهن ويتهمونه بالكذب إذا هذه اللحظة كانت لحظة فريقة أنه قال جئتكم بآية من عند الله يعني هذا هو سبب العداوة لذلك يقول الله لا يكذبونك أنت معركة ليست معك أنت المعركة مع الله إنهم لا يكذبونك أنت فالمعركة مع الله ذلك سيدنا موسى لما كانوا بيتهموا بالكذب وبالصحة قال وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا المعركة مع الله فيصحتكم بعذاب وقد خب من افترى فمهم جدا أن الدعية استحضر هذه القضية وأنه ينقل هذه القضية وينقل هذه المعركة الذي يحارب أنبياء الله والذي يعادي رسل الله والذي يعادي ورثة الأنبياء من العلماء والدعاء ويحارب الله سبحانه وتعالى وأن له ذلك فدعوة الله مستمرة اللهم رب هذه الدعوة التامة هذه دعوه تامه وستتم ويستمر الامر الى يوم القيامه فمهم جدا احنا نستحضر هذه القضيه طيب يبقى بدايه العداء كان مع نزول الوحي ولما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي اعترضوا ذلك لما ننظر اليوم الى هذه القضية رسوم مسيئه للنبي صلى الله عليه وسلم تكلمت عن هذا الامر بصوره مختصره قبل ذلك لكن يعني يعني افسل قليلا الان هم رفضين إن حد يقول لهم إن في وحي مقدس من السماء هم رفضين ده تماما مش عايزين ده مش عايزين حد يقول لهم أنه جاء بوحي من الله يعني المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم يرفضون أي مقدس مش عايزين أي حاجة لها قداسة عايزين ينزعوا القداسة فيكون الكلام كله آراء اختيارات حريات للشهوات البشرية بل يريد الإنسان ده, ده, ده التفسير بل يريد الإنسان ليفجر أمامه مش حيث أي حد يوفر دمه مش حيث أي حد يبقى كبير على السخرية او الاستهزاء ولهذا بالله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه وفإنهم لا يكذبونك قضية ليه هم بيختاروا كل فترة شخص النبي صلى الله عليه وسلم للإساءة إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وده نقطة مهمة جدا وتكلمت عنها بالظهوة ما عليش هو الدرس مكتس فانا هاحيل على دروس كلمت عن نقطة المحيط في درس ماذا لو غابت السنة النبي صلى الله عليه و جاء بالوحي من الله سبحانه وتعالى يعني ده القؤان من عند الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى اين هو الا وحي من الله ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سلم بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى كان في سنة للنبي صلى الله عليه و سلم قولية وعملية تفصل هذا الكلام فهذا الكلام ليس لمجرد التبرك او أن يتحط كده لا هذا الكلام جاء للتطبيق اذا تجد من أذنابهم من المسلمين هنا أو من من تسموا بأسماء المسلمين هنا ممن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحول هذا الكلام إلى مجرد كلام للتبرك وهو تفاصيل هذا الكلام وتطبيق هذا الكلام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك أي كتاب من كتب السنة هكذا سن كتاب البخاري وانظر الى فهرس البخاري او مسلم تيجي تفاصيل ابواب في تفاصيل ابواب الصلاه وتفاصيل ابواب الزكاه وتفاصيل ابواب المعاملات وتفاصيل في المزارعه والمساقه وابواب الجهاد وتفاصيل وأب... تفاصيل تفاصيل الحياه هذا الكلام مطبقا بتفاصيله هذه المجملات المباركات بما فيها التفصيل جاء جاءت السنه بمجملات ايضا ولكن جاءت بتفصيل اكثر لهذه المجملات فأصبح الوحي يعني قابل للتطبيق في الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بدين جاء بدين يطبق في تفاصيل الحياة هم لا يريدون ذلك هم عايزين يعيشوا حياتهم ولا تجد أنهم ذلك في سورة البقرة نتكلف الله سبحانه وتعالى عن جرائم بني إسرائيل من الآيات المحورية التي تفسر هذه الجرائم ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة هو من أحرص الناس على حياة بل كما في قوله ومن الذين أشركهم أحرص من الذين أشركوا على الحياة على شهواتها فلما أنت تأتيه بمنهج يدخل في تفاصيل حياته يرفض وتيجي لما تكلمه في معاملة حرام وتقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمه في جؤده مثلا شيء حرام في أكله وتقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مش عايز ده فيرفض هذا النبي فإنه يريد أن يعيش حياته كالأنعام والعياذ بالله يأكلون كما تأكل الأنعام والناره مثوعا له كما تأكل الأنعام والناره مثوعا له بل هو عايزεται can other�도 بل هم أضل فهونا تكون العدوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ببعء من أسباب العدوة مع النبي صلى الله عليه وسلم إن له منهج مطبق إن الكلام مش نص مفتوح أو نص سائل ليس له إوقع على الأرض لا با الكلام ده له تفاصيل الكلام ده جاء مفصلا مبينا موضحا يدخل في تفاصيل الحياة ثم هذا الرجل صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم كعنوان كتاب رائع ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي له تفاصيل, تفاصيل قولية وعملية واهتم المسلمون به اهتماما عظيما أيضا له اتباع وأتباع يزيدون ينشرون سنته وينشرون هذا الوحي وهنا تزداد العداوة العداوة بتزداد منه منهج يدخل في الأفصيل الحياة يعني مش وحي فقط هذا الوحي مطبق ومفصل ومبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم له أتباع ينشرون ذلك في العالم ويعتقدون ان هذا الدين دين عالمي ثم يزدادون هنا هو هجنن هو عايز هو مش قادر يستحمل كده يبقى هو لا يكذبونك لكن بآيات الله يجهدون يبقى هو عايز خلينا نفهم بس المعركة فينا صل بالمعركة هو رافض اي مقدس ورافض ان المقدس ده يدخل في تفاصيل حياته وخايف من انتشار اتباع هذا المقدس المؤمنين به وخايف من اتباع هذا المقدس المؤمنون به الذين يزدادون ويؤمنون ب يعني مؤمنون بهذه التفاصيل ما عندوش قابليه ان يتخلى عن حديثين ثلاثه قصاد شيء معين او لما تفتحها للدنيا يتخلى عن مجموعة من الائت لا هذا الدين لا يحرف والدين ده له اصول الدين ده مبنى ده نقطة مهمة جدا هذا الدين على مدار 1400 سنة يا جماعة العلماء بذلوا اعمارهم ودماءهم واموالهم لنصرة هذا الدين ولفهم هذا الدين ولتعليم هذا الدين فاحنا عندنا مبنى كبير من الدين الاسلامي مبنى ضخم 1400 سنة من الوحي يجي اساس الوحي وكل مبنى ليس مبنيا على الوحي لا نعتبره به احنا مشوف الأسس فعندنا مبني على الوحي القرآن والسنة وظاهرة العلوم وعلوم الآنات و... واتبانة الأمور مع علوم اللغة مع علوم الحديث وعلم الرجال ونشأ عندنا قصور من هذا العلم فيه واحد مش عاجبه البخاري مثلا فاتلاقي أشبه باللي ماسك طوب كده عائل صغير وبي... مش عاجبه القاصر بقى قاعد بيقول لك البخاري مش حل علم الرجال مش عاجبني قاعد بيلمين ولم يقدم لنا بناء آخر فهو كل اللي عايز هو عايز يهد هذا البناء يعني الطعن المستمر لكل شوية عن السنة طيب ماذا قدمت يعني ده مبنى هو موجود طيب احنا همشين مبنى ده انت ماذا قدمت انت قدمت هكت لنا بناء ولا انت عايز يبقى المفضوع مفتوح وانشيل الدين يبقى انت اصلا يبقى العلمانية ونزع هذا الدين عن الحياة هو نفس دعوته لذلك لما فرنسا اتسب بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من اذ من من المسلمين او من تسمى بأسماء المسلمين ينصرهم بأن مقال الدعوة واحدة يعني مقال دعوة فرنسا لما يريده هو مقالهم واحد هي نفس الفكرة بالضبط أنه عايز ينحي المقدس عن الحياة بل يريد الإنسان وليأفجره أمامه وده موجود درس بالتفصيل في أصول الانحراف من أسباب الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى يبقى نحتاجين نتصور ونعي أصل المعركة ان المعركه الاساسيه بالنسبه ليهم مع هو مستغرب ليه الناس بتعظم النبي صلى الله عليه وسلم ليه الناس بتنتفض لتعظم النبي, صل... لتعظم النبي صلى الله عليه وسلم هو ما عندوش هو عايز ما يكونش فيه مقدس وايضا من الحاجات الخبيثه ان المعركه هو بينقلها من المعركه الجاده للمعركه السخرية وده من اسوء الامور ان هو لما بينقل المعركه من النقاشات و اللي بيفشله فيها والكتابات والمصارعات الفكرية والنقاشات لما بينقلها على مستوى السخرية ومجرد رسمة هو عايز يهد المب... هذا البناء في مجرد رسومات او مجرد افلام او مسلسلات ل... ل... لان ده للأسف اللي باستقر في الوعي الجمعي عند معظم الناس اغلب الناس مش هيقرأ اغلب الناس مش هيسمع فبالتالي هو عايز يخل الامر لمجرد سخرية وده من اسوأ الامر لكون النقاش الجاد يتحول الى يعني إيه يعني كماش بس بينزع المقدس ده بينزعه بسخرية فأنت أصلا بتبقى مش عارف تتكلم مجرد ما بتيجي تتكلم هو بيسخر وده كان مجرد سخرية وكان مجرد كاريكاتير وانتو كبرتوا الموضوع لا هذه لعبة خبيثة يعني ما بيكتب كتاب فيه مثلا انتقاد أو سب أو إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تخرج الكتب لبقى عوار هذا الكتاب وده بيحدث ولسه كان للاسف ابراهام في المغرب كتبت امره ورد عليها وكل شويه يخرج حد من الـ الـ يعني العلمانين العرب اللي هم بيقلدوا دايما الغرب ودايما بيخليهم متاخرين يعني نسخ بتوصل لهم متاخر ويقلدوها ويعني بيبقوا عليه بعض التاتش العربي بتاعه وينشرو وغالبا بيتم الرد عليه وبيظهر عوار هذا الطرح لان زي ما قلت المشكله بيقدم طرح اخر هو مش واخد بل منه هو مطالب ان يقدم بناء يعني اللي عايز يزيح السنة طب الوقت في بناء متكامل من هذا الدين البيل ما هو البناء البديل يعني ايه البديل لك احنا نتابع القرآن بس هو طبعا هو مش عايز يهدم القرآن مباشرة هو بيتقي انه يتكلم ويهدم القرآن مباشرة وان كان مع ازديات حالة الفجور اللي احنا نشوفها والعادي بالله هو غالبا هيتم الطعن في القرآن كما بيطعن المشتشركون هو غالبا هو كمان هيبدأ يقلل ذلك ويبدأ زي ما ظهر في بعض الأطروحات للأسف فالخلاصة اللي أنا عايزة أقول لكم النهاردة إحنا محتاجين نفهم المعركة في إيضا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم لأنه ضع الشيء في غير موضوع ولكن الظالم بآيات ليست آية أحدة آيات الله يعني هم وده أنا ذكرته قبل كده لما تشوف أحوالهم وتشوف أوضاعهم آيات من الله سبحانه وتعالى أنهم في ضلالة آيات أنهم يسيرون عكس الفطرة آيات أنهم لما نزعوا المقدس ونزعوا دي من الحياة يعني خسروا, خسروا الإنسان فقدوا الإنسان يعني كنت لسه بقرأ كتاب اسمه موت الإنسانية يعني بصراحة يعني شيء وده منهم وبإدافة حتى عن النصرانية مش عن الإسلام يعني بصراحة يعني بيبين مدى السفول وأي حد يعني يشاهد هذه الحضارة من إن صح تسمياتي بعد الاسم من بعيد يرى مدى السفول اللي لا ينبهر الا من لم يرد الى الحياه الدنيا فعدد عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الى الحياه الدنيا هذه من الفتنة يعني من اعظم الفتن يعني ركزوا معايا في النقطه دي اعظم الفتن اللي بيمر بها المسلمون للاسف اعظم الفتن اللي بنمر بيها الان اللي تجعل ردود الافعال باهته اللي بتجعل فيه الانبهار من اعظم يعني احنا بنبص على الفتن الكليه في فتن كثيره صغيره اقول والله اعلم الانبهار المادي بحضاراتهم المادية ثم تفتت المسلمين إلى دويلات وإلى يعني خلافات كثيرة وخلافات وكل شيء يتم تفتيته الآن في المسلمين هذا التفتت عدم الشعور بالانتماء إلى أمة الإسلام الانتماء إلى أمة عريقة قوية ثم احساس الصغار الدنيوي بنسبة إليهم هذا بيجعل المسلم للأسف في حالة حتى لم يكن في الحالة الدفاعية المطلوبة يعني حتى الحالة الدفاعية المطلوبة يشعر منها بحرج لكن معنا الوحي هذا الكتاب الذي لم يبدل الكتاب الأوحد على وجه الأرض الذي لم يبدل ولم يحرف رسالة الله خاتمة الرؤي رسالة للأرض استشعار هذا المعنى يجعل إنسان لديه عزة بل لديه واجب فلاكن في صدرك حرج منه لتنجر به لدينا واجب لنشر هذا الدين إذا أحبتك الله فهم طبيعة المعركة فهم أصل المعركة فإنهم لا يكذبونك لذلك لو جاء داعية وصار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم عادوه ثم إذا تخلى شوف العدوا تنتقل إذا لتخلى عن جزء من الوحي ثم يتخلى عن جزء آخر من الوحي ثم يتخلى عن جزء آخر من الوحي ويتخلى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتدعي أنه لازال داعية يصبح صديقا لهم لا لاتخذوك قليلا ولم ترض عن اليهود والنصارى حتى تتبع عملته اذا ما الذي حدث انقلبت العداوه إلى صداقه ما الذي حدث هو شخصيته ما اتغيرتش هو شكله ما اتغيرش هو جنسيته ما اتغيرش ما الذي تغير الذي تغير انه تخلى عن هويته وللاسف بنشوفه في رموز كان رموز لهذا الدين ثم اصبح يتنازل في قضايا في التطبيع ويتنازل في قضايا في سب النبي صلى الله ويتنازل تفاجئ انه يحتفى به ويستقبل يستغرب ما الذي حدث يعادون نبيه ويصادقونه يعني شيء عجيب نبيه يعاد ثم هو يصادق إذن لقد اتعدت عن نبيك لقد اتعدت عن منهج نبيك صلى الله عليه وسلم تنحبة في الله حتى نعي هذه المعركة وينكون من جنود النبي صلى الله عليه وسلم أن نزداد تنسكا أن لهذا الوحي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتعلم هذه السنة وأن ننشر هذه السنة وأن نتعامل معها كشيء مقدس من شيء قابل للتغيير كما فعلوا مع كتبهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا دائما وأن ينزقنا هذا الشرف شرف نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحبتي في الله ليس كل من عرف النبي صلى الله عليه وسلم أحبه بل هناك من عرف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه وكذبه وجحد يابد أن نعي أن هناك طائفة بهذا الأمر فأقول قبل هذا وأستخفضها لي ولكم سبحانك الله بحمدك أشهد أن لأنت أستغفرك وتقول لك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>